و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين, من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا ان تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم إ اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض ما وعدنا الله ورسوله, ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت ا طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا ً والذاكرات اعد الله لهم, أعد الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 يا أ ي ه ا النبي إ ن ا احللنا لك أ ز و ا ج ك ا ل ت ي التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من م ا أ فاء الله عليك وبنات عمك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 ترجي من تشاء منهن وتقوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين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 فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه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 لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن, ولا إخوانهن ولا أبناء إ ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن و شركه الهدى ء أ خ و ا ن و ش ا ك ه د ع و ا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله إ ن ا ل ل ه ك ا ن ع ل كل ى ش ي ء شهيدا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يُدْنِينَ عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبروءه الله, الله مما قالوا